إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون منهم يطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إلا سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف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 ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستطيعون تكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون